يا تا قم يحسره باليالي يا تا طال وفي الليل عاله يا تا قم يحسره قوم اقصيد يا وا بارك الله جياناك دي. محترف مجال عدك ارجع لي وار بارك الله دي. ايه بين اطفال بين اطفال نظم لطمك انت بعد روح جياناك محترف ايه قوم اقصدها قوم اقصدها يا والد غير زيانا شلچل جل والله ما يخليها محتاره شر الغيده هل عيله تشحميها خلو تجمع اطفال اللي شردتي بخف وبين شردت ابخاف الليل بيه ما خيال الليل خدع وبنفال الشعر دت بيل ما خيال الليل من اطفال الشاردات بالبار من ساعه يا واليد الزناب ما احذرها بارك الله بي بيان اطفال وبيان العالم الله عليك يا حاتل يا يا والد يا سيسائي الصدق <تصفيق> من يا كثر طيب دي الحق شي لو رادت يتباين الصار مدرش يجيل لك محتار اليل وخطر يا بالحسد يا حداري وخيلي ونار غيرك بغت شيلها حي احضارها عاجر جاءه هاي اللي جاء ما تسمح على اطي غو ما هاي اللي جاء ما على اللي يضحى را وما حضومه وش ضاع ردها يا والدها يا والدي انا محتار بين ما حتى يا اطفال وبيان العالم بيعرف كلاتي يا اطفال وبين العلى يا رمي جومقصدها قوم يا وا محتار يا ناس عادي عادي هم من يا كورت ابدي الحكي لوره تش باينين الصار هو القاضي مدريش ايه <تصفيق> الا كم يحس خاطر يا بال حاس هي حضاري وخليونا غيرك باع الشيء لي احضرها يا حبيل جاء هاي اللي يا لدي هاي اللي ush va ya va alayd ی بارک اللہ بیس جو مقصد ہے جو مقصد ہے یا تت احاوير يوم هي تفروكي الا راحاني فكار او تشل هالب حسريبها يدفع يا ليل تي يشتهي وحابني في صطح الليل ماتين يا حداري الالم ديام اضربوا حوتش جوف بالعشره بيالي امصع وتمغى وحاسره اضربوا حوتش جوف يا وائلته يقضي هاي هاي يا يضي حوائجه زينا محتا قوم اقصد يا واهله زينا ده يا سعدتي حلات سالنا الشع عندي يا حائر الحيمه اهلي على هواك يا قدشاه يا علي رجع رجع الصح دعات يا حلات سالنا دي اول دمع من دمس الشعب عندي يا حمعي الحيم هل ظارني يا جافيل با هو مصابري يا طولكالي وما أنسيده من إذ لم صاخ هو الجافيل مكتوع هذا اللي يليك يرغي بخوف هو انجا في المدوح اشفوف هو هذا اللي يليك يرغي بخوف ويهد ايدها يا والدها يا والد واهي زيانك يا ابن حات الصاعدات حلات سارنا ديشك هو الذام يهم يا حما قيمه احلى العوايد شي يحتاج هي اسعد خير بعينك يا الداحيل باب قوم يا داح الباب. مظان سيده إذل الانسان هو الشافي المتقوح شوفه او اللي اللي يروح بخوف هو الشافي هذا اللي يلي يلي افرك ويحد يا عالم زيانات فيبارك الله بك منال وشهره ما شاء الله الاطفال وبيان العائلات يا لا يا كل الناس يا اللي في العالم يا يا يا قوم قصدها قوم وقض اللي اتعنى في فلاحك حياه الحسن وجدتك عن هتناش دياري للي طول اتثلفي تمر و 9 اتذوب الصخه روح عليك او لم الحزين تشتد بعد حنيتي ويمجئ الزيل و اللي شافت هي حاجيب و علي ذب دمغت ويمجئ شي ها و يا و ليت ها زينا ابن الله فيك با يا قاتل وجهنا يا قاتل يا انا ما احلى قوم قصدها قوم وين قصدها يا قاتل يا بلا جواب رحمة الله أبهل <سؤال> يا لعلان طيف لي بعد هي بالحسن طيق داتها عن هاتي ناشيد يا غالي أولي الحامر متعني هتلت في اجتماع الطوي ساعه هتذوب الصخر حالك ما اللي جاءه الحزين تشتد بقى قد ويمجي الثغاتيل أو يمجي الثيل واليد شافتها تعتيب واليد أبدى مردها يمجي الثيل واليد عايش وائل حاف يا معتها بلا جرا شي حو يا وائل ده يا نا محسره باليل لو قالوا قادن هي جني انصبر هو تعاين اخواتها اصبعها بس اللي جت تعال غبر هو حسين شافيته روح ال رسو عرسه اهل الله مولى اول خاله هي الشمات صدره والجو خيل خيتاجيم والنار يتشرب وسط خيامها وجوه الخير لتاجيم ہے اور نارش اب وسطی خیم ہے گم ہے شید ہے کیا